بارك سلمى عمتي مع جمعات معلتي تشاعت جماد الأول شحن 430 شعه هجريه كم اون 10/6 يناير قلت شحن 10 شمون ميلادي سابقا سالي كتاب 19 زلنا الاصول الثلاثه 33 مسرات زبله مالتيو وزن سلسله مسرته الدماني صبح نغو اكبر منا حتى تلن مالتي رحمك الله مر ربك وما دينك وما نبيك هجبقاب تاع سلسيتي تسبحنا لنا معرفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الله عليه وسلم صبو قرنا خن وبشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى امتى تطول لنا برنامجاتي اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد اي زعابه الاخ ما الاخت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتا يا شباب التوحيد مالتي افراد الله بالعباده نحاد ربي تجزؤ قبل نزي يوم عليه الصلاه والسلام فربي توحيدت فزنا من قدوم دمان ختلكبرنا وبعد العاشر عرج به الى السماء عشرت عامت دعوقي سبحان الله وزخلو كفار قريش اندا تصرفو من كله اندا سنئسو من كله وحف كل جنا الرسول صلى الله عليه وسلم تعزي يا اي كفار قريش ذا وسخ مسي ولعذ بالله بزح مقداتي اوريدهم اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدحرزن عشرت عامات به الى السماء نابسماع ارجو ونابسماك ذيب كله تعظيما لقدره وشرفه عليه الصراط والسلام رسول صلى الله عليه وسلم لا شك انه افضل مخلوق على وجه الأرض بل هو افضل المخلوق اطلاقا يعني كم رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق زعبي عليه الصلاه والسلام ولذلك رب سبحانه وتعالى ان السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وجل وجبريل عليه الصلاة والسلام ان السماء مديبتي درجه كذب زبل المخانو يردنا مالتي ويقضت لا مناما طبعا ابزيخ تردنا زل ورسول الله صلى الله عليه وسلم باكلهم من حفيله باكلهم من بيت المقدس كيدهم. دماني نفس سمائي عريقم نفس سمائي ديبو بحلمي اين برن بل انما باكل المخانو هذه عقيدة اهل السنه والجماعه الشيخ ابن عثيمين انتاه رحمه الله بزعب المعراج تبل قالك ترجمان كله العروج الصعود منه العروج الصعود ومنه قوله تعالى تعرج الملائكه والروح اليه سوره المعارج الايه 4 العروج بمعنى الصعود مدام مالتي لانه اسراء ومعراج اخونا له اسراء سير النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى بيت المقدس ليلا جاءت تعرفنا اسراء الرسول صلى الله عليه وسلم كم تقوع الاسراء ما له تقوعو ما له بنيتي دقيش تقول نسب اسرا تبل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا الى رب سبحانه وتعالى بقتر تقايله مسافر تبل يا شي لكنني ليتي ما قيش مسافر واسرى تلك يعني اسرى بالليل تلك بمعنى ليلتي قعازلوسبز مالتي اكتب ما بشو ليلتين يرمالتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتي قعازم كمكه نمن مالتي ونبيت المقدس ليلا اذيا إسراء أما معراش كن مدياب مالتي لكن از مدياب زي نابسمال مدياب يرمو وخاني بليتي سبحان الله كب مكه المقدس بليت كاب بيت المقدس بلاتي كبيت المقدس نحوه سمات الى سدره المنتهى زي سدره المنتهى حجزت مساله ان ان شاء الله ابا خمز بسحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدحري وحي كمز ورادم مالتي طيب العروج الصعود من رياض مالتو ومنه قول وتعالى فترب سبحانه وتعالى زبول تعرج الملائكه والروح اليه ملائكات السماء ديوبو بامرنا يرب سبحانه وتعالى يوردو بامرنا رب سبحانه وتعالى ايديوبو مالتو وما نتنزل الا بامر ربك لجبرل عليه الصلاه والسلام كل ورد كل ناس ربي قفقلنا لون خن ورد سوق كانوا راضي اس اسموتن ربي افكيرهم يوم زورت ابي القدر كما ربي سفكته اللهم قالت نخورت ابزخنه ساعته قام يذيبو تدا ادمرت سنيهم يذيبو ناب سماي مالتي, مالتي. والروح كموزن ارواح زاتن مسوتنا رب خاتمانه يصبكو ابز ساعه تزن السما يذيبا فتاروح المؤمن رب سبحانه وتعالى يفقد الله فلان ابن فلان بحب الاسماء يسوع ابسماي قال مويته تباهيل تروح لنعدت خيدنا بسمي ورب سبحانه وتعالى يفقد الله نابسماي نكتعرك مالتي بده رب سبحانه وتعالى جناته واب جنات الولون كله نعيم حبوه يبحل فتا روحت ا مسعرهتنا بسماي مالتي تفلت تي بوته الجنه رب خف امي قرن ختم اهل الفردوس لعليك قرن اما روح الكافر او المنافق والعياذ بالله تديب فرب سبحانه وتعالى يخلفه ايف قدال ينخ نخديب مالتي ناب سماي اما نلعله لكن اب سماي باب كرهت الله هيك فتلل تملس والعياذ بالله اذا زاء ذونه زئاء معراج تاي مخانوت ردانا مالتو ملائكهاتنا لاعدي خط كم اون اذا اروح زئاته ونل علي فمعراج تسمعناه مالتو عروج بمعنى صعود بدياب مالتنا اب الرسول صلى الله عليه وسلم كم ذييبو وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم العظيم التي فضله الله به قبل أن يهاجر من مكه زيد ماني كابتيروس صلى الله عليه وسلم زبلوص مغنيات الزخون النبي غير عيسى عليه الصلاة والسلام نفسه مايزديبل بل انما تروحنا توما بسمال حجي خمس مزصنا لكن بارك الله فيكم زي خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال الشيخ بن عثيمين وهذه عقيله اهل السنه والجماعه به هو غير عيسى عليه الصلاه والسلام اي متن وخملسي اب سماخمزلو رب سبحانه وتعالى غيرناي مالتي يوم القيامه دماني كتعلمات الساعه الكبرى مخان عيسى عليه الصلاه والسلام اريد مسكل كم دي كم تصبر كم اون نحاشه مخمز قتل تحتي دحري مهدي المنتظر دحري مهدي المنتظر كيندم خمسه قد كم ساعه قدانا الرسول صلى الله عليه وسلم تقيسوا منا يا عليه الصلاه والسلام لكن شعات السماء مس انبياء الرخب البيت المقدس يقول اب سمي ازي كبتي خصوصياتنا الرسول صلى الله عليه وسلم وخاني ردانا ازدمه اما كان كلهنا مدينه هي هاجروا مالتي فبينما هو نائم في الحجر في الكعبه اتاه آتين ذك يسمي رما الرسول صلى الله عليه وسلم ابتي حجر ابكعبه ريخما تغنوا حج كباب على خمس زبلت اذا هي جزء من الكعبة كفانا الكعبه وقال يوم ابو عتم توافق قبره اذا كا كانه اب داخل الكعبه خوين توافق قبره له مالتي خوزلوه قلنا اذا خباب زي زلوه بدي حرييت تتوافق هون الزلمه مالتي بناءنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كبزت جفح نيران نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام كسر فخله المهم ابزا حجر الرسول صلى الله عليه وسلم دق يسم نيروم ملائكه مسيوم فشق ما بين ثغره وثغر نحره الى اسفل بطنه ابا اقوله مستسو كبزا فقر دوبلوه طمبغله تحت قصاد نازله مالتي طمبغ الله كلنا انفلت كباء جميرك سبحان الله كساب تحت كبدمه تبيحوه زملاكسي وابطوان تغانيم طبحتينا بر العمليه اوبريشن اي سبحان الله هذه برضه من معجزه النبي صلى الله عليه وسلم معجزه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استخرج قلبه فملأه حكمه وايمانا لبم اوتيه زملائك بدعري لبم اوتيه مباشره حكمه وايمان مليئه زملائك وفي بعض الروايات هذا حظ الشيطان منك شيطان كم ابذيه يخلخز بالدواس يوسوس له ف قلب زلا نيتاد ومواساوسه من الشيطان او صوا لز ملائكه زي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قلب طاهر غيره بتوحيد بنور الإيمان عليه الصلاة والسلام. بدحر بارك الله فيكم نمنتاوي زي مطبحت زي تخايد لهم تلنا تهيئه لما سيقوم به. انتاي خونا له مدالو ما يدالو له نمنتاي رسالا خصكم ما الاختخب صحون اي توحيد نحذر بتزغزخ اصقاني اطهر القلوب قلوب الانبياء مخانق خبز ردا ولذلك هذا الملائكه حكمه وايمان في لبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مليوه ثم اتى بدابه بيضاء دون البغل وفوق الحمار دحرئ حنت مصعانيت سخنت عزمه زملائي كازي اذا انا اتعنت زي ا و تزت قاعده وانتهى شمان دحلنا براق نبلا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه دون البغل وفوق الحمار يعني كبغل تنقص كبعد جمعت امونو بغلن امونو انتهى نشب اممغو اتقن التعبيراتها ما له يقال لها البراق زي البراق زي رب سبحانه وتعالى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم تسقي الماء يضع خطوه عند منتهى طرفه سبحان الله تاخرت امته زي تاسو معركه ندى مونيتش اف كمزلوي يردعنا سبحان الله يعني اذا براقزي عينه دخلت اميتوا تقدمت خطوه ناتس مباشرة مباشره النب تاعي استمرت تطت كبير معركه ندى سولت رب سبحانه وتعالى قد افتكر ومعركه ابتاعنا زرايته طو... ابو تبصح بحنت خطوه تخاليه تدمخم ابتقلي تعلي... جزيت... قال ايزت تميتا تخاليه تدمخم سالسيت تقوم دبلت تخيد نيره يعني خمسنات بغل ادوقتن افراسن كونتن مالتي ازيا خاصا رسول صلى الله عليه وسلم ربي السد دامال فركبه صلى الله عليه وسلم وبصحبته جبريل الامين حتى وصل بيت المقدس بدحرز الرسول صلى الله عليه وسلم تسقيهما من جبريل عليه الصلاه والسلام كل يوم تسقي لهما قعزو جميرم نابتينا المقدس زي نابيت المقدس بغانتينه بلا شباب اسراء نبو يعني مسير النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى بيت المقدس قعزو بليت ز اسراء نبلو فنزل هناك وصلى بالانبياء اماما ابي بيت الله الرسول صلى الله عليه وسلم مسورده انبياء امام كينو مسجدهم عليه الصلاه والسلام نقول لهم انبياء امام كينو مسجدهم ابي المقدس اماما بكل الانبياء والمرسلين يصلون خلفه ليتبين بذلك فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه وانه الإمام المتبوع اذا ما نارد ان بلغتنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم زبله انبياء امام الانبياء والمرسلين مخانين. كلهم انبياء بعد الرسول الله وسلم ساجدون بيت المقدس وأنه الإمام المتبوع كن كنتول زغبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتول زغبانا مخن منيات رب سبحانه وتعالى بدهر يوم كم سجدوا غيره كلهم انبياء بدهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كينوم سجد من اسجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم كم ذا صلاتنا يركم رب عزيز وملت ثم اورج به جبريل الى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من بدهري زي جبريل عليه الصلاه والسلامنا بسما يديب نصراص صلى الله عليه وسلم ابسم طبعا استئذان الروح القدس و ابسمت له الملائكه من يرم حيث منو بتحريزي قال جبريل قيل ومن معك ماني خامس تباهلو جبريل انيله شوف معرى سماوات السبع كمان حراس كمز الله وايرد اناك اب ملائكه مالك قيل ومن معك جبريل عليه الصلاه والسلام ماني مسخا ذو الليل ومما حيتهم قال محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم مقانوم تقيسه جبريل عليه الصلاه والسلام مساي محمد الله الله عليه وسلم قيل وقد ارسل اليه ما تواهب ومدي رسول كينوم دي ازنتا يردنا حتى ملائكه علم الغير كم زي بقوله بل انما ربي مسنغور شفعو خمز فلطو كساب ذا دا داديبو دا من مسبلهم لجبريل عليه الصلاه والسلام جبريل زيد ما من الاداب انا اي بحاني اكو حبلنا معصه كسته الكاشن كايد سوا جبريل عليه الصلاه والسلام اناله ازيا من بافائده كذلك ادي صحابي سبحان الله مسكحكه انا مسبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تقول انا انا انا انا تبل كانه كره هالحلو ترىوا الحديث زين ترى ده انا أن قحكه بالك من انا يكون من الادب ان كوستي الكاشم كانت قاس مالتي عليه الصلاه والسلام شمنتقسكم كمون من الله مسخ مستباهلو بشم نا الرسول صلى الله عليه وسلم تقيسه مالتي ومحمد صلى الله عليه بده حرزي تلايقهم دمدا مستباهلو مالتي قال نعم وتلايقهم بلوكوينو اله قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ثم ملائكه السماء يزلوا نرسل الله صلى الله عليه وسلم تحغسون ولو من السماء من صوم ازقاني صبوا كم زب عدنا ولو مالتي انكم اني نبل انكم اني ما رسول الله صلى الله عليه وسلم تحغسون الله صلى ففُتح له فوجد فيها ادم ابتتقدت سماي عليه الصلاه والسلام رخيبهم. فقال جبريل هذا ابوك ادم فسلم عليه الله صلى الله عليه سلام عليه الصلاه والسلام الله صلى الله عليه عليه فرد عليه السلام السلام عليكم يا مولانا عليه الصلاه والسلام نفسه والسلام يرحمك الله وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح مرحبا بزي ابن الصالح ودي نمنتي ابونا ادم عليه الصلاه والسلام كمونا وسينا ملك كمون النبي الصالح انت صالح زكون كان نبي اليوم رسول صلى الله صلى عليه وسلم والسلام وإذا عن يمين آدم أرواح السعداء وعن يساره ارواح الأشقياء من ذريته الرسول صلى الله عليه وسلم تتمتموا من آدم عليه الصلاه والسلام بيمن اتن ارواح وحساد دخنا سعداء رب خقوم يقبرنا وعن يساره ارواح الأشقياء من ذريته كابتم ذريه آدم ادم ده كسبات مالتي اتوم يمان زلو زل رب اغبو مكبرنا روحسات اتم صقام زلو ودماني اتم قرصو سات والاذ نظر إلى اليمين سر وضحك ادم عليه الصلاه والسلام ما اند حرطميتو نتن ارواح يحقص نظر قبيل شماله بكى انت تدانب صقام طمته بلوم دماتن ارواحنا الكفار والمنافقين تنعشقياء مصر ايون ادم عليه الصلاه والسلام بخيم وذقل خبرتان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربك قبره مخان يردانا والرسول صلى الله عليه وسلم قبر رحيم شفى حمزنا برو و ادم عليه الصلاه والسلام يرعب سماء كم صغير اب سماع الدنيا مقبل كم اول كلهم اجئنا رئينا مالتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا عندما بلوكم يرد لنا مالتي ثم ارج به إلى السماء الثانية فاستفتح بدحرز جبريل عليه الصلاه والسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم حزوم نابس قال ايت سمائي بسيح فاستفتح يعني كندي يبدا لنا الى ما سفقوا دو مالتي الى اخره يعني جبريل عليه الصلاه والسلام من معك كل شيء كم زبلون كم زبر من يبلو جبريل عليه الصلاه والسلام قوميو الشيخ بن عثيمين الى اخره زبلوزلو لمحصار مالتي جبريل عليه الصلاه والسلام ومن معك نسبلو محمد صلى الله عليه وسلم له وُجد فيها يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ابزخل ايتي سماي مناللو عند من مناللو مالتي من يحيى وعيسى عليه الصلاة والسلام كلت يوم انبياء خمزلو مالتي وهما ابن الخاله كل واحد منهما ابن خاله الاخر كلت يوم كادك حتنتات يوم يحيى يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه ايش يحيى رب سبحانه وتعالى شمزوا صل اللهم يحيى عليه الصلاه والسلام ويحيى عليه الصلاه والسلام مس عليه الصلاه والسلام بقاحت نتاه كل يوم ابحثت سمايد مالو ابقاليت السماي كمزلو مالتي فقال جبريل هذاني يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلم عليهما فرد السلام جبريل عليه الصلاه والسلام زيوم كلت يوم تريوم زلقه هذا يحيى وهذا عيسى حبرهم اكلايتي سماي بصحن لنا مالتي فابزوانه الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله اللهم الرسول الله وسلم وبركاته اللهم سلام مسبولوم عيسى ويحيى عليه الصلاه والسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليس مولم وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح انت صالح زخك حونا يلمو انبياء كل دعواتهم للتوحيد نرو وكلاتهم محوات ولذلك الاخ الصالح والنبي صالح لهم كل يوم يحيى ومن وعيسى عليه الصلاه والسلام متى بتس احنا للنمايت قال ايت سما بارك الله فيك ثم أرج به جبريل ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح إلى آخره بدحريو ثالثه السماء بما بسع طيب يا شباب أبون قوس سمايك نداله تي مسافه كاب سماي نفس سماي كنده هونال له مالتي عام مسيره 500 عام لا هي 600 رسول الله صلى الله عليه وسلم بحين تليتي قد والله وجبريل عليه الصلاه والسلام حزوم يديب كمز اللومالتي اعتن سالي سيتي مسبه صحو كنديو دالينا مسبه لجبريل عليه الصلاه والسلام ماني لوم انا جبريل لي اللوم ومن معك مسبلو محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ساي له فوجد فيها يوسف عليه السلام فقال جبريل هذا يوسف وسلم عليه ففجا حكي ثالثه نزل ثالثه سما يوسف عليه الصلاه والسلام قال له ثالثه والرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ال الرسول صلى الله عليه وسلم لما يسبوم فرد السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح انت خبر زخنك حونا صالح زهنكا كما والنبي صالح زهنكا مرحبا لن تقبلوا ثم ارج ثم ارج به جبريل الى السماء الرابعه فاستفتح الى اخره بحرز دماني جبريل عليه الصلاه والسلام كنديب لنا الى امم ابزاء الرابعه في سمائي مالتو من مسؤول وجبريل لو ومن معك من له مسقى محمد الله وسلم فديه متباهل مالتو فوجد فيها ادريس صلى الله عليه وسلم ادريس عليه الصلاه والسلام ابرى بعيسى ما فقال جبريل هذا ادريس فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا ادريس رحمه الله وبركاته تحيت الاسلام كمز جبرولو وادريس عليه الصلاه والسلام ملسي بون عليك السلام ورحمه الله وبركاته بدحريزي وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح أنت صالح زهون كحونا كمون نبي صالح زهون كان مرحبا اله ثم ارج به جبريل إلى السماء الخامسه فاستفتح إلى اخره بدحرز جبريل عليه الصلاه والسلام ابتا حمشيتي سماي بتي حمالتي جبريل عليه الصلاه والسلام حزم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ديبو كديبو مسبلو مباشره من خاطب هيلوم جبريل عليه الصلاه والسلام منالو مسخمسبلوم محمد صلى الله عليه وسلم مسبلو افقدو مولوم لذيذ مب الحموشيت السماءي بس يحوم مالتي فوجد فيها هارون ابن عمران اخا موسى اخا موسى صلى الله عليه وسلم ابزا حموشيت السماء دم هارون الله حوم نمن يشبه موسى عليه الصلاة والسلام فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام يدحريو جبريل عليه الصلاه والسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم تايلوم سلام باللو كم اون ابزا شاو شا شا حامشيت السماء كم زلو سلام باللو مسبلو هارون كبري هارون عليه الصلاه والسلام ملسي كم ذهبوا من رسول الله صلى الله وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح بدحرزي مرحبا الى ام الرسول صلى الله عليه وسلم بصبوهم تقبلهم كلهم انبياء وهارون عليه الصلاة والسلام كم تاع انبياء ذبولوامالتي انت صالح زخونك حونا صالح زخونك نبي مرحبا اليه تقبلهم مالتي لذلك ان شاء الله بتحري زياده خليص الدرسي صلح انه هنقص لها بزعبه والمعراج ساعه اخرا صلى الله اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته